بسم الله الرحمن الرحيم العقد الفريد من كلام العزيز الحميد تلاوات مختارة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون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 ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا, فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين